وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا منهم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو تقطع من خلاف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 وابتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون